لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَضَرَّقُونَ وُجُوهُهُمْ قَتَرًا وَلِذِى النَّهَى أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءٌ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 وضل عنهم مَا كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن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 119. <تصرفون> كذلك حقت كلمة ربك على الذين فشقوا أنهم لا يؤمنون